أذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم من أعلم أجر الحزبين أحساب ما لبسوا أمدا، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إن